ممن تعقل الأمر والنهي وتلتزم ما حد لها أمرت بذلك وإن كانت لا تدرك شيئا من ذلك لصغرها يجنبها أهلها ما تجنبته الكبيرة وذلك لازم لها الله الله الله فتح الله عليك يا ولدي الآن نستطيع مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام القرطبي هيا بنا إلى الكتاب الجامع الله <تصفيق> المسألة الخامسة عشر يا إخواني قال ابن المنذر ولا أعلم خلافا أن الخضاب داخل في جملة الزينة المنهي عنها وأجمعه على أنه لا يجوز لها لباس الثياب المصبغة والمعصفرة إلا ما صبغ بالسواد فإنه رخص فيه عروة بن الزبير ومالك والشافعي وكرهه الزهري وقال لا تلبس ثوب عصب وهو خلاف الحديث وفي المدونة قال مالك لا تلبس رقيق عصب اليمن ووسع في غليظه قال ابن القاسم لأن رقيقه بمنزلة الثياب المصبغه وتلبس رقيق الثياب وغليظه من الحرير والكتان والقطن وقال ابن المنذر ورخص كل من احفظ عنه في لباس البياض وقال القاضي عياض ذهب الشافعي الى ان كل صبغ كان زينة لا تمسه الحاد رقيقا او غليظا ونحوه للقاضي عبد الوهاب قال كل ما كان من الالوان تتزين به النساء لازواجهم فلتمتنع منه الحاد ومنع بعض مشايخنا المتأخرين جيد البياض الذي يتزين به وكذلك الرفيع من السواد وروى ابن الموازي عن مالك لا تلبس حليا وان كان حديدا وفي الجملة ان كل ما تلبسه المرأة على وجه ما يستعمل من الحلي من التجمل فلا تلبسه الحاد ولم ينص اصحابنا على الجواهر واليواقيت والزمرد وهو داخل في معنى الحلي والله اعلم المسألة السادسة عشرة واجمع الناس على وجوب الاحداد على المتوفى عنها زوجها الا الحسن فانه قال ليس بواجب واحتج بما رواه عبد الله بن شداد بن الهاد عن اسماء بنت عميس قالت لما اصيب جعفر بن ابي طالب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئتي قال ابن المنذر كان الحسن البصري من بين سائر اهل العلم لا يرى الاحداد وقال المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتختضبان وتصنعان ما شاء وقد ثبتت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاحداد وليس لاحد بلغته الا التسليم ولعل الحسن لم تبلغ أو بلغته فتأولها بحديث أسماء بنت عميس أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تحب على جعفر وهي امراته فأذن لها ثلاثة أيام ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلي قال ابن المنذر وقد دفع أهل العلم هذا الحديث بوجوه وكان أحمد بن حنبل يقول هذا الشاد من الحديد لا يؤخذ به وقاله إسحاق المسألة السابعة عشرة ذهب مالك والشافعي إلى أن لا إحداد على مطلقه رجعية كانت أو بائنة واحدة أو أكثر وهو قول ربيعه وعطاء وذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأبو ثور وأبو عبيد إلى أن المطلقة ثلاثا عليها الإحداد وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن سيرين والحكم بن عيينة قال الحكم هو عليها أوكد وأشد منه على المتوفى عنها زوجها ومن جهة المعنى أنهما جميعا في عدة يحفظ بها النسب وقال الشافعي وأحمد وإسحاق الاحتياط أن تتقي المطلقة الزينة وقال ابن المنذر وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل الامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة دليل على أن المطلقة ثلاثا والمطلق حي لا إحداد عليها المسألة الثامنة عشرة أجمع العلماء على أن من طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثا في المرض فقال الطائفة تعتد عدة الطلاق هذا قول مالك والشافعي ويعقوب وأبي عبيد وأبي ثور قال ابن المنذر وبه نقول لان الله تعالى جعل عدة المطلقات الاقراء وقد اجمعوا على المطلقة ثلاثة لو ماتت لم يرثها المطلق وذلك لانها غير زوجة واذا كانت غير زوجة فهو غير زوج لها وقال الثوري تعتد باقصى العدتين وقال النعمان ومحمد عليها أربعة اشهر وعشرة تستكمل في ذلك ثلاث حيض المسألة التاسعة عشرة اختلفوا في المرأة يبلغها وفاة زوجها او طلاقه فقال الطائفة العدة في الطلاق والوفاة من يوم يموت او يطلب هذا قول ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وبه قال مسروق وعطاء وجماعة من التابعين وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر وفيه قول سان وهو أن عدتها من يوم يبلغها الخبر روي هذا القول عن علي وبه قال الحسن البصري وقتاده وعطاء الخرساني وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز إن قامت بينه فعدتها من يوم مات أو طلق وإن لم تقم بينه فمن يوم يأتيها الخبر والصحيح الاول لانه تعالى علق العدة بالوفاة او الطلاق ولانها لو علمت بموته فتركت الاحداد انقضت العدة فاذا تركته مع عدم العلم فهو اهون الا ترى ان الصغيرة تنقضي عدتها ولا احداد عليها وايضا فقد اجمع العلماء على انها لو كانت حاملا لا تعلم طلاق الزوج او وفاته ثم وضعت حملها ان عدتها منقضيه ولا فرق بين هذه المسألة وبين المسألة المختلف فيها ووجه من قال بالعدة من يوم يبلغها الخبر ان العدة عبادة بترك الزينة وذلك لا يصح الا بقصد ونية والقصد لا يكون الا بعد العلم والله تعالى أعلى وأعلم المسألة العشرون عدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والتي لم تبلغ المحيض والتي حاضت واليائسة من المحيض والكتابية دخل بها أو لم يدخل بها إذا كانت غير حامل وعده جميعهن إلا الأمة أربعة أشهر وعشرة أيام لعموم الآية في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وعدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمس ليال قال ابن العربي نصف عدة الحرة إجماعا إلا ما يحكى عن الأصم فإنه سوى فيها بين الحرة والامه وقد سبقه الإجماع لكن لصمامه لم يسمع قال الباجي ولا نعلم في ذلك خلافا إلا ما يروى عن ابن سيرين وليس بالثابت عنه أنه قال عدتها عدة الحرة قول الأصم صحيح من حيث النظر فإن الآيات الواردة في عدة الوفاة والطلاق بالأشهر والأقراء عامة في حق الأمة والحرة فعدة الحرة والأمة سواء على هذا النظر فإن العمومات لا فصل فيها بين الحرة والأمة وكما استوت الأمة والحرة في النكاح فكذلك تستوي معها في العدة والله أعلم قال ابن العربي وروي عمالك أن الكتابية تعتد بثلاث حيض إذ يبرأ الرحم وهذا منه فاسد جدا لأنه أخرجها من عموم آية الوفاة وهي منها وادخلها في عموم آية الطلاق وليست منها المسألة الحادية والعشرون تختلف في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها فقال الطائفة عدتها أربعة أشهر وعشر قاله جماعة من التابعين منهم سعيد والزهري والحسن البصري وغيرهم وبه قال الاوزاعي واسحاق وروى ابو داوود والدارقطني عن قبيصه بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عده المتوفى عنها زوجها اربعه أشهر وعشر يعني في ام الولد وهذا لفظ أبي داوود والله تعالى أعلى وأعلم. سبحان, سبحان الله. سبحان الله لا إله إلا الله. الله و يا عم، فقد أدركنا الوقت قبل أن يكمل الإمام شرح المسألة الحادية والعشرين التي تحدث فيها عن عدة أم الولد. بإذن الله يا ولدي نكملها مع مولانا الإمام غدا. قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله لقاء جديد مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه